أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم م ما في السماوات وما في الأرض الملك العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين م يسبح في في العزيز الذي في القدوس بعث لله الأرض رسولا هو ه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 مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل ُْ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ هادوا َُ إ ِ ن زعمتم َُْ أ َ ن َّ ك ُ م ْ أ اولياء َِ لله َِِّ من ِْ دون ُِ الناس َِّ فتمنوا, فتمنوا ََََّ ا ل ْ م َ و ْ ت َ إ ِ ن كنتم ُُْْ صادقين ََِِ ولا ََ يتمنونه َََََُّْ أ َ ب َ د ً ا بما َِ قدمت َََّْ أ َ ي ْ د ِ ي ه ِ م ْ والله ََُّ عليم ٌَِ بالظالمين ََِِِّ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 ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة فانتشروا في ا ل أ ر ض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و إ ذ ا ر أ و ا تجاره أ و لهون فضوا إ ل ي ه ا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين ا قَالُوا اللَّهِ ف ق و لَرَسُولُ ن نَشْهَدُ إِنَّكَ لرسول الله والله يعلم انك لرسول ه والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آ م ن و ا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و ر أ ي ت ه م يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أ م لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إ ن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات و ا ل أ ر ض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليخرجن ا ل أ ع ز منها ا ل أ ذ ل ولله ا ل ع ز ة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تلهكم أ م و ا ل ك م ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب فيقول رب لولا أ خ ر ت ن ي إ ل ى أ ج ل قريب ف أ ص د ق و أ ك ن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إ ذ ا جاء أ ج ل ه ا والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق وصوركم ف أ ح س ن صوركم و إ ل ي ه المصير يعلم ما في السماوات و ا ل أ ر ض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور أ ل م ي أ ت ك م ن ب أ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أ م ر ه م ولهم عذاب أ ل ي م ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبان أ بما عملتم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 يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار خالدين فيها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 والله بكل شيء عليم و أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول ف إ ن توليتم ف إ ن م ا على رسولنا البلاغ المبين الله لا إ ل ه إ ل ا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن من أ ز و ا ج ك م و أ و ل ا د ك م عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده أ ج ر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا و أ ط ي ع و ا و أ ن ف ق و ا خيرا ل أ ن ف س ك م ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون إ ن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة العزيز الحكيم ي م بسم الله الرحمن الله ا ل ر ح يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أ ح ص ا ل ع د ه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إ ل ا أ ن ي أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إ ن ارتبتم فعدتهن ث ل ا ث ة أ ش ه ر واللائي لم يحضن و َ أ ُ و ل َ ا ُ ا ل ْ أ َ ح ْ م َ ا ل ِ أ َ ج ل ُ ه ُ ن َّ ان يضعن َََْ حملهن َََُّْ ومن ََ يتق ََِ الله ََّ يجعل ََْْ له َُ من ِْ أ َ م ْ ر ِ ه ِ يسرا ًُْ ذلك ََِ أ َ م ر الله َِّ أ َ ن ْ ز َ ل َ ه ُ اليكم َُْْ ومن ََ يتق ََِ الله ََّ يكفر ُِْ عنه َُْ سيئاته ََِِِّ ويعظم َُِْْ له َُ أ َ ج ْ ر ً ا أ س ك ن و ه ن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن ا لتضيقوا عليهن وان كن أ و ل ا ه حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو ا سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إ ل ا ما اتاها سيجعل الله بعد ع س ر يسرا وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا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 ليخرج الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات من الظلمات إ ل ى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا قد أ ح س ن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن ا ل أ ر ض مثلهن يتنزل ا ل أ م ر بينهن لتعلموا أ ن الله على كل شيء قدير و أ ن الله قد أ ح ا ط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي م ر ض ا أ ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم و إ ذ اسر النبي إ ل ى بعض أ ز و ا ج ه حديثا فلما ن ب أ ت به و أ ظ ه ر ه الله عليه عرف بعضه و أ ع ر ض عن بعض فلما ن ب أ ه ا به قالت من أ ن ب أ ك هذا قال ن ب أ ن ي العليم الخبير إ ن تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما و إ ن تظاهرا عليه ف إ ن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين و ا ل م ل ا ئ ك ة بعد ذلك ظهير عسى ربه إ ن طلقكن أ ن يبدله أ ز و ا ج ا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات, سائحات ثيبات و أ ب ك ا ر ا يا ايها الذين آ م ن و ا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون يا أ ي ه ا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إ ن م ا تجزون ما كنتم تعملون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا توبوا إ ل ى الله ت و ب ة نصوحا عسى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر يوم لا يخزي الله النبي والذين آ م ن و ا معه نورهم يسعى بين أ ي د ي ه م وبايمانهم يقولون ربنا أ ت م م لنا نورنا واغفر لنا إ ن ك على كل شيء قدير يا أ ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم و م أ و ا ه م جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا ا م ر أ ه نوح و ا م ر أ ه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل د خ ل النار مع الداخلين و ض ر ب الله مثلا للذين آ م ن و ا ا م ر أ ة فرعون إ ذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في ا ل ج ن ة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين